الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبعد وقد وقفنا في درسنا الماضي في شرح الحديث الرابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حدكم يجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما نقصة الحديث وصلنا إلى الفوائد فيأخذ من هذا الحديث الشريف الفوائد التالية أولاً حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو كلماته كأن ما تخرج من مشكات النبوة كلمات عذبة مهذبة وانظر إلى الأهل المروية عنه من سر وأن يلقى الله غداً مسلماً أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادأ بهن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني للانسان اي يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس الى تاكيده باي نوع من انواع التاكيدات اشاره الى قوله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه الحديث فقد اكثر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر مؤكد له ومؤكد له بتوكيد ثاني وهو ان انني المؤكدات تابعان تاكيد الخبر بما يدل على صدقه بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابو الصادق والمصديق يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وفي خبري مصدوق بالاخبار الذي تاتيني من السماء الजिबريل عليه السلام ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم انزلي بالقران والسنه رادان ان الانسان في بطن امه يلقى مثله على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما نقصه ثم يكون على شكل مثل ذلك ثم يكون مثله ذلك يعني مئة وعشرين يوما ثم نفض فيه الهو خامسا أنه يبقى نطفة لمدة أربعين يوما وقد يقول قائل هذه النطفة ليجوز إلقاؤها أو لا يجوز والجورب ذكر الفكهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح قالوا لأنه لم يتكون إنسانا ولن يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم وقال آخرون لا يجوز لأن الله تعالى قال فجعله في كرار مكين إلى كدر معلوم ولا يجلز أن نتجاشر على هذا الكرار مكين ونخرج الجنين منه وهذا أقرب للصواب أنه حرام إنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغي 14 أشهر فإذا كنت يرى أن المرأة مائدة وخيف عليها فهل يجوز هذه هي قوا هذه النقطه الاجابه هنا يجوز بيان انقاء الان فان اقل هيان سابقا حكمه الله عز وجل في اطوار الجنين من النطفه الى العلقه ثم الى المضغه حتى يضخ فيه الروح تبعا اهميه الدم لبقاء حياه الانسان ونجاته ووجوه ان اصغر من ادم بعد النطفه العلقه وعلى قدم ولذلك اذا نزل دم الانسان هلك تامنا ان الطور الثالث والمضغه هذه المضغه تكون مخلقه وغير مخلقه بنفس القران كما قال تعالى ثم المضغه المخلقه وغير المخلقه لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقه او غير مخلقه؟ لان ترتب عليها مسائل الايه <تصفيق> الاولى ان سبب هذه المضغه غير المخلقه لم يكن الدم الذي يخرج نفاسا فنجب وجب الشيء فعليا لو سببت هذه المضغه قبل ان تخلق وكانت المرأة في غدة عدة يمكن قبل العده لانه لابد ان تبدا العده ان يكون الحمل مخلقا ولا بد لثبوت النفاس من ان يكون الحمل مخلقا لانه قبل التخلق يحتمل ان تكون ابضع لحم وهذا وليست ادميا لذلك لا تعدل الى بعد هذا هذه الاحكام إلا بيكين يتبين خلق الشكم ان النبيين اللي يتبين دي هي خلق انسان الشغل بتاعه ان نفس الروح يكون بعد 8 4 اشهر لكوده ثم يوصل الى الملك فيقوم فيه الروح وينتمي على هذا انس انه اذا سجد بعد نفس الروح فيه فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بمقبره المسلمين ويشمع ولا اكو عنه لانه صار ادنيا انسانا فاظبط له حكمه كبير ما انه وضع نفس الروح بي يحرم اسقاطه بكل حال اذا نُفطت هي الروح فدارك كيف اسقاطه لان الصراحه الروحين اذا يكونوا سببا لهلاك ولا يجوز قتله وهو انسان فان كان قاتل اريت ان لو كان ابقا سببا لموت امه هذا ينتهي وتبقى حياه الام او يبقى تهلك الام ثم يلك الجنين فالجواب نقول انما احسانيه ابن الاروه ولكن ليس احسان في مكابله الشر نقول الثاني هو المقتعين بمعنى انه لا يجوز اسقاطه حتى لو قال الاطباء انه اذا بقي هلكتكم وبعد نحكي من يجوب له باسقاط الجنين لانه اذا هلكت الام هلك الجنين فيهلاك فههلاك نفسها واذا اخرجت اذا اخرجناه هلك الجنين لكن الام تسلم ويجاب على هذا الراي الفاسد احنا نقول اولا قتل النفس لاحياء نفس اخرى لا يجوز ولذلك لو فرضنا جليني كان في سفر في اقضى فلاه ولا زاد معهم وكان احدomega كبيرا والاخر كثيرين عشر سنين او تسع سنين فجاعل كبير يئد بحيث لو لم ياكل لهلك فلا يجوز للكبير ابدا ان يترك اصغر لياكل له ويعيش في جماع المشيين ولو قدر ان نصبيه مائة من الجوع وبقي الكبير وهو اما ان ياكله فيبقى او يتركه فيالهلك فهل يجوز له الأكل من جسد الصغير؟ الجنوب مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه لا يجوز له أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت كفته حياً وأقول في هذه النقطة إذا كانت هذه حرمة المؤمن حرمة الإنسان حتى بعد موته لا يجوز عن الأفداء عليه فكيف الذين يذبحون الارواح بدون حساب ولا اكثر الاسباب فيجب على الآكل ايتت الله عز وجل وهل تذبح دماء الناس بدون اي مبرر قال هذا يخرج مني في ذهوحيا والقول الثاني في هذه المساله انه يمكن ياكل منو ما يصير دون امكان لان حرمه الحي اعظم من حرمه الميت اولا فلنقول اننا لو اسقطنا الجنين فهلك نحن الذين قتلنا ولو ابقيناه فهلكت الام ثم هلك هو فهل تهلكهما والله حد رجاء فكيف ليس من عندنا تبعا لا يذم من هلاك الام اي على كل جنين فزي ما في وقتنا الحاضر اسمى الجنين إجراء عمليه سريعه على الرجل اليمين صحيح ولهذا ناخذ البيضه اليمنى بالغنم وشبيها يستطيع اذا ماتت الام اي يخرج حملها كذا يموت واولا نقول انه مات هذا الجنين يبقى لكن ميدن عند الله عز وجل لا يلزم ان تموت ان تموت هي يخرج لأنه بيت وتبقى الأم القلاصة أنه إذا نفقت فيه الروح فإنه لا يجلس إسقابه بإخال من الأحوال ومن برائد هذا الحديث علمية الله تعالى بالخلق حيث وكل بهم وهم في مرؤون أمهاتهم ملائكة يعتنون بهم ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا وملائكة إذا ماتوا كل هذا جنين على حناية الله تعالى بنا كذلك سمنا أحكام المستغادر من هذا الحديث السمين أن الروح في الجسد تنفظ نفخا ولكن لا نعلم الكيفية وهذا كقوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فردها فنفظنا فيه من روحنا لكن لا ندي كيف هذا ان عدم نور الغيب كان حشر من الفوائد ان الروح جسم لانه يطبخ ويحل في البدن ولكن هل هذا الجسم من جنس فاننا تلك اذا مكونه من عظام وله عصب وليل يا رب لا لا علمنا ليه لا علمنا البشر بها بينما يقول كما قال تعالى ويشهدونك عن الروح اولى الروح من عند ربي قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفه علم شرعي في حق الروح تخبطوا فيها فقال بعضهم ان الروح عباره عن سيله للبدن البدني كضوء الكساره والبياض المستوى وقال بعضهم ان الروح هي الدم وقال بعضهم ان الروح قد هم من الانسان هي دي غني فترغبطوا بها وانا على السنه يقولوا نروح من امر الله عز وجل ولكننا نؤمن بما علمنا او صادره في الكتاب والسنه فمن ذلك قول الله تعالى وذكروا وملاك الموت الذي وكل بكم اي يقدره فولو حتى اذا جاء احدهم الموت فستر رسوله اي كذا فهذا كان قصه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرى أن فلائكة إذا كببوا الروحا من الجسد إذا كان من الجنة اللهم جعلنا منهم فإذا مع الملائكة كفن من الجنة وحنوط من الجنة فأخذوا بها بملك موت ولم يدعوا أفرافة عيد ثم جعلوا في ذلك الكفن وصعدوا بها إذا أقل السماء أخرجوا الإمام أحمد في المسجد للسبيين إذن هي جسم لا أسمه أعلق للأجسام الخديثة التي هي أجسادنا والله أعلم بفيفيتها وبره عجيبة لا حال في المنام يمن البدن لكن ليس حروجا كامل فتجد نفسك تجوب الفياد ربما أصلت إلى الصين أو إلى أكثر المغرب وربما تنسد الطائرة وربما ركبت السيارة وأنت في مكانك والنحاول ان اضطاج جسمك ومع ذلك تتجول في الامر لكنك لك على جسم في حال من فركه التام فظهور امر غريب ولست نعلم منه الا ما جاء في كتابهم فما لا نعلمه نكيده الى الله سبحانه وتعالى اي ذا كنت لا تدري عن نفسك الذي بين جنبيك فكذا تحاول أن تعرف كيفية التساكل لها عز وجن الذي هو أعظم وأجن من أن تحيط به فإذا عرفت نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية إدراك الله مع ما كنت ولا تحاول إدراك الكيفية والسؤال عنها ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في السؤال عن حيث يد الإسرائي وهذا المثال أحمي مدال الظرف فمن نكنع انه يبحث عن كيفيه صفات الله عز وجل فاذا كان العبد لا يعلم عن روحه التي اسلم بذله يريد تخيل كيفيه صفات الله عز وجل ثالث عشر ان الملائكه عليهم السلام اجيبوا مرغونن هاول بقولي عليه الصلاه والسلام سيؤمر باربع كلمات والامر لو هو الله عز وجل رابع عشر من هذه الاربع مكتوبه على الانسان يعني كتابته الاجل وكتابه العمل وكتابه السعاده وكتابه الامر قال انا سبطا على الانسان رزقه واجله وعمله وشغيه اسئ ولكن ارجعنا ذلك أعلن ألا عن الاسباب التي يحصل بها رزق الجواب بدا نفلا وما نافذ له اسباب تابع للرزق مش عشر ان الملائكه تكتبون فلو كان لنا كائن بهاي حرف نكتبون هل تكتبون باللغه العربيه ام باللغه السريانيه او العبريه او ما شابه ذلك الجواب السؤال عن هذا الشيء علينا ان نؤمن بانهم يكتبون أما بأي لغة فلا نكون فيها هل هي الكتابة هل هي صحيفة أو تكتبها على جبين الجنين الجواب هناك آثار تدل على أن تكتب على جبين الجنين وآثار على أنها تكتب بصحيفة والجمع بينهما سهل إذ يمكن أن تكتب بصحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان نسعة شرط أن الإنسان لا يجب لماذا كتب له ولذلك أمر بالسعيد لتحصيل ما ينفعه وهذا عمد المسلم فأقول لا يجب ما كتب له ولكننا مأمورون أن أسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن نبع ما يضرنا جاب عشر أن نتائف بني آدم أمرين إما الشكاء وإما الصعادة قال الله تعالى فمنعوا شكيوا وسعيد وقال تعالى وَنَذِي خَلَكَكُمْ فَمِنْكُمْ كَابِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وقال الله تعالى إِنْ إِذْ عَلَمَ جَمِيعًا مِنْ عَيْلِ السَّعَادَةِ إِنَّهُ سَمِعُمُ مُكْرِيبًا ومثل ما نقول استفاد من هذا الحديث حتى أن الإنسان يتعلم أن القضاء والقدرة تسفق فيه وأنه من الأشكياء أو السعداء فما فائدة في العمل إذن نقول يا اخي اعمل تبو دل المؤمن اعمل بما امرك الله به انجز امر الله فاعلنا امرك به على جهه الاستداب و على انك مطيع لله اذا هذا الامر واترك منعك الله عن الجدال لنهي الله جل وعلا خوف من هكاده حين الانسان ياتي بالذي يجب عليه ويخبص و يده الامر لله جل وعلا وهذا يوافق ما قضاه الله وقدره بالناس فمن وافقه الله في حاله الحياه في الدنيا فعامل اطاعه لله وتجرع ما حتم انتا وداير ثلاث دوار اقدارتي اقدارتي القدريه واجراده الشديده ولن تنفذ هي بالكونيه وان من لم يعمل خيرا فقد واردت الاراده الكونيه وخالف الإرادة الشرعية وعلى كل حال وكل ما سبرك في النوح المحفوظ لكل فرد من أضراج الإسوة الدين يكون المعنى ذي أن الذي يعمله في الدنيا لا يخالف ما سبق العلم به وختامته في النوح المحفوظ إذن فهذا الدفع وهذا علم العلم الله وعطتي بالأشياء قبل وجودها واننا نسلبه على مبر الايام وعلى طول الاعمار وعلى اختلال الاعمال انه لا يخالف ما قد شقق كتابته في النحو المحفوظ وان ذلك دليل على شعه علم الله وقلمه واحاطته بجميع عباده بقولهما ان الذين يسهمجن وهم عاملون من الخير الاوشر نسال الله جل وعلا ان guia bina iyaku hudana wa an yqina sharra anfusina ij'alana minal ladina yasma'una al-qawla fa yattabi'una ahsana sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi